وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعذاب وجنات من أعذاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء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 وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَارِجُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إن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 شهدت الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب ب.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 طوعا وكرهوا وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنَّ زَمَنَ السَّمَاءِ مَا إِن فَسَدَتْ أَوْدِيَتُكُمْ بِقُدْرِهِ فاحْتَمَلَ ومسيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا يَدْخُلُونَهَا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 لَتَنزِلُ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُم يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبًا أو تحل قريبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف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 إِنَّ ٱللَّهَ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمَّ ٱلْكِتَٰبِ وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ